الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين اخونا عبد الرحمن غير موجوده طيب صلاه العشاء على الساعه كم نشوف يا ابو 8:00 جميل تسعة وأربع وعشرين. كيف؟ الاثنين يعني تسعة وعشرين. ننهي على تسعة وعشرين. الحمد لله وبعد. يلا محمد. من حيث انتهينا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى. الضعيف أعني الضعيف الذي سنل وفي كتب الفقهاء ورواته ورواته ليسوا بالمتروحين، كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرد بن فضالة ورشدين وخلق كثير سبقا البحث في هذا وما يتعلق بالحديث الضعيف وما يستفاد من جمع الحديث الضعيف ولماذا عني العلماء بجمع الحديث الضعيف تارة لبيان ضعفه وتارة لبيان ما كان منه محتملا للتقوية وهو الضعف الذي لم يشتد ضعفه فإذا أتى من طرق فإنه يقوى بمجموع الطرق وإن كان احدها لا يخلو من ضعف فسبق بيان ذلك وسبق ما يتعلق به بشيء من التفصيل نبدأ اليوم إن شاء الله بمرتبة جديدة من مراتب الضعيف. قال رحمه الله. قال رحمه الله المطروح من حط على رثة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سُنن ابن ماجه وجامع أبي جيتا مثل عمر ابن شامر عن جابر الدعفي عن الحارث عن علي وكصدق الدقيق. الدقيقي وكصدقة الدقيقي عن فرق السبخ عن مرة الطيب عن ابي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وحفص ابن عمر العدني عن الحكم ابن ابان عن عكرمه، واشباه ذلك من المسروحين والتلقي وبعضهم اضل من بعض من المتروكين عندك التلقي ادري لو قلت لك صححها ما احد يتكلم ماذا تقول احسنت جدع لو معاي كنت اديتك بس انا في اليومين دول ما بشرش لورا بميتينات هذا جيد استحضار جيد طالب العلم لابد ان يكون نبيها لا يكون جماع قماش لماع لا يدري ما ينتقي وما يقرأ إذا في خطأ مطبعي يمشي كذا طالب العلم لا ينتبه هذا غلط يجب على طالب العلم أن يكون نبيها ذكيا فالذي يظهر هنا أن هذا خطأ أن هذا خطأ مطبعي يقول وأشباه ذلك من المتروكين. و. تلفى. التالف هو الراوي شديد الضعف فالعلماء يقولون فلان متروك فلان تالف فلما يقول من المتروكين والتلقي الواجب عليك تفهم ماذا يقصد والتلفا فيكون هذا خطأ في الطباعة <تصفيق> هذا هو يعني أخوكم محمد يقول أنها موجودة في المخطوط أحيانا وهذا يجرنا إلى بحث خارج البحث الذي نحن فيه الآن وهو بحث النظر في المخطوطات المخطوطات هي النسخ المنقولة قديما المخطوط أحيانا يكون الخطأ من المخطوط نفسه وأحياناً, واحيانا يكون الخطأ من الناسخ للطباعة لذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى ينبه على الفرق بين الخطأ الذي يكون في أصل النسخة وبين الخطأ الذي يكون من الناسخ ما الفرق؟ الفرق أن الخطأ الذي في النسخة يكون المخطوط نفسه قبل أن يطبع الخطأ من المخطوط نفسه وهذا المخطوط قد يكون اصلا للمؤلف فيكون الخطأ في أصل المؤلف وقد يكون الخطأ في المخطوط المنقول عن نسخة المؤلف فتكون نسخة المؤلف صحيحة والخطأ في من؟ في الناسخ الذي نسخ المخطوط عن الأصل وقد يكون خطأ من الطابع هؤلاء التجار الذين يطبعون يأخذ المخطوط ولا يعرف أن يقرأها وهذا أشد ما يكون من الحيرة حينما يكون الخطأ في أصل المخطوط فإن الخطأ غالبا يكون خطأ طباعة وفي الغالب لا يكون الخطأ في أصل نسخة المؤلف لأنهم كانوا في غاية الاحتراز والاحتياط على كل حال هذا باب لا تستفيدون منه لأن هذا الباب إنما يستفيد من من تخصص في دراسة المخطوطات وباب الطباعة فهذا علم مستقل لكن أشرت إليه إشارة فقوله وأشباه ذلك من المتروكين والتلفى هنا يعبر يقول المعلق يقول العبارة في المخطوط التلقي او بصورة التلقي قد تقرأ بتشكيل اخر يقول وكلمة التلقي يظهر ان صوابها الهلكة ما ادري أنا أريد أن أدخل في بحث الحديث وهم يجروننا لباب آخر الآن انتبهوا تتقلم وهذا ليس, ف... ليس فنكم لكن انا مضطر تعليقا على المعلق حين قرأ أنها التلقي قال يظهر أنها الـ الـ الهلكة هنا باب لهؤلاء الذين يقومون على طباعة الكتب ولعل احدهم ينتفع بما ساذكر الان لو كتبنا العبارة هكذا بخط كبير التلقي هكذا فانت عندك هكذا صورة الكلمة نحن قلنا التلفة الآن. لو جعلتها التلفة ما الذي سيتغير نقطة واحدة اذا صوره التلقى او التلقي اذا كتبت اقرب الصور لها الهلكة ام التلفة التلفة هذا يسمى ماذا تصحيف يسمى تصحيف فعوض ان يكتب الناسخ او كاتب المخطوطة التلفا زاد نقطة مع الفاء فصارت ماذا فصارت التلقي هذا نقول في الوقت الذي كانوا ربما لا ينقطون الكلام فالتلقي صورتها بدون تنقيط هي نفس الصورة في التلفه لو كتبنا الهلكه هل الهلكه تلتقي مع التلقي او مع التلفة من ناحيه التصوير هي اقرب ام التلفة؟ اذا من الغلط ان تقول ان التلقي او التلفه او الطلقه هنا اصل الطلقه او التلقي هي الهلكه لان اقرب صوره للتصحيح ماذا التلفة وليس الهلكة لذلك متى يقع التصحيص هتسألوا ايه معنى التصحيص الغوا درس اليوم وخلينا بدرس الجديد التصحيص ان تتشابه الكلمة مع غيرها في الرسم مثل يريد يزيد هنا لو كتبت ودون تنقيط يريد يزيد صورة الكلمة واحدة بماذا تختلف بالتنقيط فهنا نريد أو يزيد أو بريد ولذلك مثلا يأتي بعض الراوي اسمه بريد فيصحف فيكتب يزيد فيأتي في هنا في الطباعة عن يزيد بن فولان هو في الحقيقة هذا يزيد هو من هو بريد ولكن تصحف من اين نشأ التصحيف من من من, من تشابه صورة الكلمة من تشابه الرسم فاذا تشابه الرسم غالبا ما يكون من اسباب التصحيف هو تشابه الرسم انتبهوا كانوا قديما كان علماؤنا يكتبون الكلام بغير تنقيط لكن كانوا يعتمدون على حفظهم من جهة وعلى المعرفة من جهة أخرى فرجل اسمه بريد ورجل اسمه يزيد إلى آخره فما كانوا ينقطون الكلام لكن كانوا يعرفون أن هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا لذلك مثلا لما يأتي خلاف في الراوي عن ابن عباس ابن عباس له تلميذان احدهما ابو جمرة والاخر ابو حمرة ما الذي يحصل يحصل تصحيف يأتي الراوي ابو جمرة فيصحف المحدد فيكتب ابو حمرة فينقل الحديث من راوي الى راوي المشكلة متى تكون اذا كان احدهما ثقة والاخر ضعيفا هنا المشكلة دي. لانه صحب والتصحيف اما ان يكون تصحيف سماع واما ان يكون تصحيف رسم تصحيف الرسم اختلاف الصورة لتقاربها اختلاف التنقيط في الصورة فيحصل التصحيف للتنقيط او لغيره واختلاف التصحيف اختلاف تصحيف سماع ينطق الشيخ بالاسم فيأتي التلميذ او الراوي فيصحف تصحيف سماع يخطئ في السماع الحاصل من كلام هذا ان قول المعلق أن الصواب أو قد يكون الصواب الهلكة هذا من ناحية علم الحديث محتمل ولكنه من ناحية صورة الكلمة فإن صورة التلف أقرب في الوضع للتلقي أو التلقى تجوزا هكذا بهذا الوزن من كلمة الهلكة هذه فائدة عارضة في مسائل التصحيح وهناك كتب للمحدثين في هذا الباب من تصحف اسمه أو تصحف اسمه واسم أبيه إلى غير ذلك أو تصحف اللفظ في الحديث نفسه في الرواية ولذلك يقولون تصحيف الضبط صلى رسول الله إلى عنزة والصواب صلى إلى عنزة عنزة اللي هي ليش؟ العفا فصحف بعضهم وقال صلى إلى عنزة عنزة اللي هي العنز واضح؟ نعم جيد اعد بعد ان اتعبنا ذهنكم اعد التعريف المطروح نعم قال رحمه الله من حط على رقبه الضعيف ويروى في بعض المتانيد الطوال وفي الاجزاء بل وفي سنن ابن ماجه وجامع ابي عيسى قال رحمه الله مثل عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخ, السبخ عن مرة الطيب عن ابي بكر وجويبر, وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحص ابن عمر العدني عن الحكم ابن ابان عن عكرمة واشباه ذلك من المتروكين والتلفة، وبعضهم اضل من بعض هي عندك التلفى هذا خطأ هذا اللي فعلوا أخوكم الآن خطأ تقرأ النسخة كما هي ثم تعقب عليها واضح وهذا تنبيه آخر لا تغير في ماذا لا تغير في نسخة المصنف نعم تقول اخطا فتقرأ على خطأه واضح ثم تنبه تقول وهذا ماذا وهذا تصحيف لذلك قال جماعة من النقاد إذا وجد المحدث تصحيفا يرويه كما هو ثم ماذا ثم ينبه أنه خطأ وبعض المحدثين قال إذا كان الغلط متيقنا فإنه يغيره جيد يقول وأشباه ذلك من المتروكين والتلقي هكذا في النسخة وصوابها يظهر من المتروكين والتلفا وبعضهم أظل من بعض طيب أول الكلام قال المطروح آخر الكلام قال من المتروكين والتلفا على ما سبق استدراكه فإذا سألتك الآن في أي المراتب يكون المطروح فماذا تجيب ها ها؟ هات يا محمود شديد الضعف من أين أخذت هذا لعدة أمور اولا المطروح يستعملونه في شديد الضعف ثانيا انه ختم قال من المتروكين والسلف والمتروك والتالف هو الذي يكون شديد الضعف ثم في ضعيف كلامه قال من حط عن رتبة الضعيف اي هو ليس بضعيف بل دون الضعيف أشد من الضعيف وهو شديد الضعف اذا هنا ينبغي لطالب العلم ان يعتني عنايه لا بد منها في التفريق بين الضعيف وبين شديد الضعف فإن قيل لك ما الثمره التي تنبني على الفرق بين الضعيف وشديد الضعف قلت ماذا الانجبار أن الضعيف الذي لم يستد ضعفه إذا تعدد قوية بينما شديد الضعف إذا تعدد فإنه لا يزيده إلا وهنا لذلك عناية طالب العلم بمراتب الحديث لا بد منها كما نبهنا قبل ذلك ما الفائدة من العناية برتبة الصحيح والحسن أعني الصحيح لذاته والحسن لذاته كلاهما ثابت فما فائدة التفريق بينهما؟ ها؟ الجمع عند المخالفة إذا إذا اختلفت إذا اختلفت بينهما إذا اختلفت الدلالة بينهما ولم يمكن الجمع نلجأ إلى ماذا؟ نلجا الى ايه يا اولاد الترجيح. الى الترجيح فنقدم ماذا نقدم الصحيح لذاته على الحسن لذاته اذا لا بد لطالب العلم ان يعتني بهذا الباب الا وهو مراتب الحديث من ناحية الثبوت ومن ناحية الضعف قال من حطى عن رتبه الضعيف انحط سقط وانتم في لهجتكم تقولون او يقال فلان منحط ساقط الخلق خلقه ساقط دنيء هذا معنى الانحطاط فانحطاط الشيء هو سفوله وشده سقوطه ورداءته ومنه يقولون فلان كذا منحط الخلق إلى آخره من حط عن رتبة الضعيف سقط عن رتبة الضعيف أي هو شديد الضعف. قال ويروى في بعض المسانيد الطوال نحن قلنا هناك مسند وهناك جزء اقتصر فقط على هذين الآن الذين اللذ... ذكرهم المؤلف المسند صورته ماذا هاتوا صورته في الترتيب كيف تكون ان يرتب المؤلف احاديث كتابه على رواة الصحابة يقول مسند ابي بكر ثم يجمع كل أحاديث أبي بكر التي يريدها في هذا الكتاب مسند عمر مسند علي هذا المسند كمسند الإمام أحمد فيرتب أحاديثه على مرويات الصحابة رضي الله عنهم والجزء الحديثي صوره ترتيبه كيف؟ على أبواب الفقهية؟ هذا جزء على الابواب جزء على الابواب أقص عليه على باب واحد ها. ماذا ما الفرق بين نقول جزء حديث ما صورة ترتيب الجزء ها مسائل علميه كل الكتب مسائل علم ها يجمع. أحاديث باب من الأبواب في مسألة ما مثلا جزء في صلاة العيدين ايه معنى جزء في صلاة العيدين يعني يجمع الأحاديث التي وردت في أحكام صلاة أو آداب وما يتعلق بالعيدين جزء في مسألة الطلاق يجمع الأحاديث في هذه المسألة جزء حديثي في مسألة القدر جزء حديثي في مسألة الحج إذا الجزء الحديث تصنيفه أن يجمع أحاديث في مسألة واحدة المسند ليس له علاقة بالفقه يجمع أحاديث الروا من الصحابة مسند أبي بكر تجد أول حديث عن الجهاد، ثاني ثاني حديث عن الصوت ثالث حديث عن الزكاة، رابع حديث عن الطلاق، لأن أحاديثه ليست مرتبة على المسائل، مرتبة على المسانيد ما أثنبه الصحابة، يجمع كل أحاديثه في باب. يقول ويروى في بعض المسانيد الطوال. وفي الاجزاء بل وفي سنن ابن ماجه اذا فرق بين المسانيد وبين الاجزاء وبين السنن سنن ابن ماجه سنن ابي داود سنن الدارمي سنن الترمذي سنن النسائي ما هو وصف وضابط السنن أن ال... مرتبة على الأبواب الفقهية كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصوم كتاب الحج كتاب يدخل بعد ذلك للمعاملات كتاب القصاص كتاب القسامة كتاب كذا كتاب كذا كتاب الربا كتاب الطلاق كتاب البيوع في المعاملات كتاب النكاح كتاب الفرائض المواريث، إلى أن يختم أبواب الفر هذا يسمى هذا الكتاب يسمى ماذا؟ سنن يتجوزون به بلفظ سنن إذا أصبح عندنا مسانيد وترتيبها على رواة الصحابة دون النظر إلى تبويبها مرتبة على الأحكام عندنا الجزء الحديث الذي هو جمع لبعض الأحاديث في مسألة معينة عندنا السنن الذي هو ترتيب الأحاديث على الأبواب الفقهية هذا يعينك في طريقة البحث الآن نحن حين نبحث عن حديث نستعمل الكمبيوتر ولذلك علمنا في هذه الاجهزه فاذا تلف كمبيوتر تعطل علماءنا كان علمهم في صدورهم ولذلك يعجبني كلمه غايه الاعجاب من العلامه الشيخ الفاضل ابي انس محمد بن هادي يقول العلم ما حواه الصبر لا ما حواه الكراف هذه كلمة رائعة وتدل على عناية وعلى اهتمام بالعلم لذلك انظر ماذا يقول ربه حين تكلم عن كتابه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فجعل العلم في صدورهم فالمقصود من هذا أن علماءنا قديما إذا أراد العالم يرحمك الله أن يبحث عن حديث فكان الحديث من رواية أبي بكر في مسألة الصلاة وأنت تريد أن تبحث عنه في المسند فأين تذهب إلى مسند أبي بكر طيب وإذا أردت أن تبحث عنه في الأجزاء فأين تذهب إلى الأجزاء المؤلفة في الصلاة وإذا أردت أن تبحث عنه في الفقه أو في كتب السنن أين تذهب إلى كتاب الصلاة إذن كان هناك من الضرورة بمكان للمحدث أن يفرق بين الجزء وبين السنن وبين المسانيد وبين ما يسمونه بالمشيخات أو المشيخة إلى غير ذلك حتى إذا أراد أن يبحث عن حديث يذهب إلى مظنة وجوده أما الآن فاستسهل الناس أصبح يمسك هذا الجهاز وهذا من نعمة الله لكن لا ينبغي أن يتكل الإنسان على مثل هذه الأجهزة دون أن يتحفظ وأن يتثبت وأن يكون العلم في صدره لا في كراسه فحسب. قال بأن المطروح مظنته ما معنى مظنته مثلا يأتي راو من الروا دمشقي فيقول الالباني مظنته تاريخ دمشق يأتي راو بغدادي يقول مظنته أو مظنته مظنته تاريخ بغداد أي أنه في غالب الظن إذا كان الراوي بغدادي ارجع لتاريخ بغداد إذا كان الراوي ارجع لتاريخ دمشق اذا كان نيسابوري ارجع لتاريخ نيسابور للحاكم قال مبينا مظنة الحديث الضعيف قال ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الاجزاء بل وفي سنن ابن ماجه وجامع ابي عيسى انظر الى المخالفه في التعبير قال سنن ابن ماجه وجامع ابي عيسى هو غلب جامع ابي عيسى غلب تسميته بالجامع وسنن ابن ماجه غلب تسميته بالسنن يقول في هذين الكتابين يوجد المطروح وقد سبق ان بين المفاضله في الكتب الاربعه وان ابن ماجه أكثرها وجودا فيه الحديث الضعيف أو شديد الضعف وسبق بيانها قال ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى ثم مثل الإمام الذهبي على الرواة الذين يوجدون في سلسلة الإسناد لو أن عندك اسنادا رواته كلهم أثبات وعندك في السلسلة في سلسلة السند راو واحد مطروح صار الإسناد كله مطروحا تمثل فقال رحمه الله مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي جابر هذا متهم وكان شيعيا متهما واتهم في روايته والحارث هو الحارث الأعور كل ما فيه بل ان بعضهم رماه بالكذب فهذا الاسناد اسناد تالف مطروح شديد الضعف قال مثل عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وكسبقة الدقيقي عن فرقدن السبخي عن مرة الطيب عن ابي بكر وجويبر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس جويبر هذا كذاب رمي بالكذب والضحاك عن ابن عباس منقطع وهنا فائدة اذكرها لسببين الاول ان فيها مسألة فقهيه الثانية أن فيها أدبا عظيما للعلماء هذا الاسناد جويبر عن الضحاك عن ابن عباس هذا الإثناد معدود في الأسانيد المطروحة شديدة الضعف وبهذا الاسناد بعينه جاء التفسير عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى يدنين عليهن من جلابي بهن، فروى جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال ابن عباس يبدين عينا واحدة، والقى ابن عباس على وجهه ثوبا وأظهر عينا واحدة. فهذا الاثر عن ابن عباس اثر تالف مطروح شديد الضعف يرويه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وجويبر كذاب متهم والضحاك متكلم فيه تكلم فيه من جهه حفظه ثم هو عن ابن عباس منقطع، فهذا إثناء ثالث. هذه المسألة العلمية. أما المسألة التي تتعلق بالأدب وخلق العلماء، فإن الإمام الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله ألف رسالته في مسألة الحجاب، وانفصل اجتهادا منه. الى أن النقاب واجب وهذا قول كثير من علماء زماننا ورد على بعض العلماء الذين لا يرون وجوب النقاب فمن ضمن ما احتج به الامام ابن عثيمين احتج بهذا الاسناد جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن ابن عباس فسر الآية يبدين عليهن من جلابيبهن بهم فأبدى عينا واحدة ابن عباس مفسرا للآية فانفصل بهذا الأثر وغيره مما رآه من الأدلة على وجوب النقاب ورد على المخالف وقال في ضمن كلامه قال ولما رأيت اختلاف العلماء تحريت الصواب وتجنبت التعصب ونظرت فيما ثبت وتركت ما لم يثبت هكذا مما اجتهد فيه فرد عليه الامام المحدث النقاد الامام الالباني في كتابه الرد المفحم فمن ضمن من رد عليه الإمام الألباني رد على أخيه الإمام ابن عثيمين فقال له انت اشتردت على نفسك أن لا تورد إلا ما ثبت وقل بأنني وقفت موقف كذا وكذا ثم قال له واحتجت بجويبر الضحاك عن ابن عباس وجويبر كذاب، ثم قال كلمة شديدة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وأقف هنا على أدب العلماء فلما قال ذلك الإمام الألباني اثنى عليه الإمام ابن عثيمين وكان من آخر كلامه قال قل أن يوجد في الدنيا مثله إيش هذا أي قوة في بيان الحق وأي قوة في حسن الخلق وكما قال الأول الذي لن أستطيع أن أحفظ كلامه في الشعر أولئك آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع هذا خلق العلماء والادب من أهل العلم وأن العالم لا يتعصب وإذا ظهر له خطأ قد يكون مصيبا في مسألة فقهية ولكن يستدل بما لم يثبت وله ما يثبت فيكون مخطئا فيما لم يثبت مثل هذا الخطأ الذي وقع فيه فقيه زماننا الإمام ابن عثيمين أعني خطأه في الاستدلال بجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وقد وقع أيضا بعض فقهائنا من أجلة علمائنا في الخطأ نفسه واستدلوا بجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وهذا كله غلط أعني لا يستدلوا بمثل هذا مع شدة الضعف أو قد يكون أشد من ذلك أما مسألة النقاب وكذا والوجوب والعدم هذه مسألة اختلف فيها علماؤنا قديمة قال وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن ابان عن عكرمه واشباه ذلك من المتروكين والتلفى وبعضهم أظل من بعض هذا ما يتعلق بالمطروح وهو تبين لكم وصفه على كل حال أحب أن اعطيكم وقتا للأسئلة لأن هذا هو اول درس لنا بعد الأسبوع الذي مضى من توقف الدروس إذا كان أحد له سؤال في الدرس تفضلوا فإذا لم يوجد نرى أسئلة إخواننا خارج الدرس تفضلوا سيأتي معنا متى تسقط عدالة الراوي وان كان قد تقدم كثير من ذلك لكن سيأتي معنا ان شاء الله غيره تفضل. هل الحديث الحديث المطروح ضابطه معلوم اذا وجد في الاسناد من هو متهم بالكذب او شديد الضعف جدا او شديد الضعف فهذا يعلم بانه مطروف واضح نعم غيره فضل بعضهم اظل من بعض اي ان شديد الضعف من الرواة بعضهم اظل اي أشد ظلالا وخطأا من بعض الظلال هنا لا يراد به الظلال في معتقد بل قد يكون الرجل صحيح الاعتقاد ولكنه ضعيف جدا لشده سوء حفظه وقد مثلوا بنعيم بن حماد شيخ الامام البخاري فنعيم كان صاحب السنه شديدا على اهل البدع ولكن ابتلي بسوء الحفظ فكان صاحب السنه سنيا وكان ضعيفا وقد يكون الرجل مبتدعا ضالا من الرواه ولكنه ثبت في الرواية ذلك يقولون فلان ثقة مرجع ثقة قدري يرى القدر مبتدع ولكنه في الرواية ثق. اذا بعضهم اضل من بعض ليس من الضروري ان يكونوا ضلال الاعتقاد واضح؟ لكن المراد هنا اظل في باب الرواية اي أشد ضلالا وضعفا من بعض طب هل صوتك ما فائدة ذكر المطروح سبق ذكره ما سمعت شيئا يعني مثلا اذا انت افترضتك ثقه انا لا اعرفه افترضتك ثقه فتروي عن ثقه عن ثقه عن كذاب عن ثقه ماذا يصير الاسناد اخر راوي اول راوي وسط الراوي اذا جاءك حديث فيه مطروح فالحديث كله مطروح واضح؟ نعم طبعا إذا أدخلنا ماذا؟ تلف طيب لا فرق. أحيانا يقول النقاد فلان هالك شبه الضعف أحيانا يقولون ثالث شديد الضعف فهالك في المعنى في شده الضعف مساويه لتالف واضح نعم طيب هاتوا اسئلتكم خارج الدرس تفضل ماذا يقول هذا سبق مسألة الاعتكاف خارج المساجد الثلاثه وأنتم مقبلون على رمضان فاصبروا حتى قبل رمضان نعطيكم بعض الأحكام المتعلقة برمضان وساعتها نذكر هذه المسألة وكلام العلماء فيها غيره ها عيد إيش الإشكال إذا أصبحت فاطمأنمت على ولدك قلت كيف أنت يا ولدي إذا اعتدت أن تقول ذلك هل هذه اللفظة من لوازم صفاتك أم أنك قد تتركها وقتما تشاء وتفعلها وقتما تشاء فهمت علي؟ بارك الله فيه ولله المثل الأعلى فضل أقف أقف أيوة تمام أنا قلت ثلث الباقي للأم يعني أنت سمعت شرحي للمواريث. اجلس هذه المسألة اختلف فيها الصحابيان زيد بن ثابت وابن عباس الله جل وعلا يقول فلأمه الثلث إذا ما كان هناك للأبوان أو إذا ما كان للأبوين أبناء فلأمه الثلث إذا وجد الإخوة مع الأم ومع الأب فهل ينزلون الأم إلى السدس أم لا هذا موضع الخلاف قال بعض العلماء الاخوه ينزلون الأمة للسدس وإن لم يركن وقال بعض العلماء الام تأخذ الثلث بوجود الاخوه وبعدم وجوده وقد اختلف. الصحابه في ذلك والذي يدل عليه كتاب الله ان الله بين اذا لم يكن سمه ولد فلامه الثلث فتعطى الام الثلث كاملا وان صار فرضها في بعض الصور اكثر من الاب فإن هذا هو ظاهر القرآن هذا مذهبي هل تحرر لك الآن مذهبي هل تريد الدليل على هذا أم الدليل واضح واضح إذن فتأم عند السؤال وكن رفيقا بنفسك لا بشيخك ابن عثيمين سئل ما دليلك على كذا فقال نعم يسعدني ان يسأل طالب العلم ما دليلك لكن الادب ان تقول هل يوجد دليل قال فهذا اقرب للادب في السؤال انا لا انزل نفسي منزلة ابن عثيمين لكن اذا سألت عالما فاضبط سؤالك اما معي فانت في حل نعم غيره أعد أنت تريد أن تكفر الخوارج جيد أنا لم أستنكر سؤالك على كل حال على كل حال بعض علمائنا يرى تكفير الخوارج وهذا اختيار بعض علمائنا من السلف ومن علمائنا المعاصرين يرون تكفير الخوارج من ثبت أنه من الخوارج فإنهم يرون تكفيره على العموم أما المعين لا بد من إقامة شجة وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم تكفير الخوارج وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا شك أن هذا هو الصواب وأن القول بكفر الخوارج وإن قال به جماعة من علمائنا من السلف وبعض علمائنا المعاصرين فلا شك أنه قول مرجوح قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الحجة في عدم تكفير الخوارج قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر القولين في الاختلاف في تكفير الخوارج قال رحمه الله وقد تواتر عن علي في سيرته في قتال الخوارج انه لم يسر في قتالهم سيرة المرتدين ولا سيرة الكفار فلم, فلم تأخذ اموالهم غنيمة ولم تصب, ولم تصب نسائهم إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالكفار وهذا اتفاق عملي من الصحابة على عدم كفر الخوارج لذلك لما يأتي بعض من يكفر الخوارج من علمائنا يستدلون بالحديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الاوثان فإن عليا ممن روى هذا الحديث ثم سار هو وأصحابه مع الخوارد سيرة المسلمين المعتدين على المسلمين لم يسيروا معهم سيرة الكفار لذلك الخوارج هم شر الخلق كما جاء في صحيح مسلم إلا أنهم مبتدعون ظلال ولكنهم من أهل الإسلام وأما ما استدللت به الآن بسؤالك أنه جاء في الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما هذا لا علاقة له بالخوارج هذا ينطبق على الخوارج وعلى غير الخوارج فكل من قال لأخيه يا كافر فإنه يدخل في هذا الحديث ولكن يأتي تفصيل أهل السنة حين قال أهل السنة من قال لأخيه يا كافر إن قال ذلك يقصد الطعن في دين الإسلام فهذا لا شك أن هذا الذي قالها كافر وأما إذا قالها ضعنا متاولا أن اخاه وقع في الكفر فهذا إن كان مجتهدا في العلم فهو مخطئ وله اجتهاده وإن كان عاصيا فهو كسائر العصا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما يوضح هذا الحديث فذكر حديث الصحيحين عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم في خطب قال من يعذرني من رجل ذكر أهلي بسوء فقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وحصل من الكلام ما فيه ان قال احدهما انك منافق تجادل عن المنافقين فهل يقول قائل بان الحديث ينطبق على هذين الصحابيين الجواب لا كذلك ما جاء في صحيح البخاري حين قال بعض الصحابه في بعضهم انه منافق وكما جاء عن عمر في شيء من ذلك وهو في الصحيحين من حديث عمر ومن غيره ربما قال الرجل منهم هذه الكلمه حميه للدين إذا أهل السنة لا يأتون إلى مثل هذا الدليل ويبنون عليه التكفير فإذا قال عالم فلان كافر أو منافق وهو مخطئ بحسب اجتهاده هل نوقع عليه الحديث والآن سأبين لك مثالا أوضح أليس علماؤنا قد اختلفوا في الخوارج؟ منهم من يكفرهم ومنهم من لا يكفرهم فهل يقال لمن كفر الخوارج ونحن نعتقد أنه مخطئ أن الحديث يشمله واضح الكلام فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤول ويفسر بعضها بعضا فلما قال ذاك الصحابي للصحابي الآخر رضي الله عنهم جميعا إنك منافق إنما حمله على ذلك الديانة ولكنه أخطأ في كلمته لذلك قالت أمنا فاحتملته الحمية واضح؟ نعم وغلبه الخطا وأخطأ لكن ما قال هذا عن طعم في دين واضح الفرق؟ بارك الله فيكم غدا ماذا عندنا؟ إيش؟ غدا التفسير موفقون إن شاء الله